لِيَجِزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْكٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ تَعَوْا في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ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 فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض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 يا جبال او بي معه والطيب وان ناله الحديد ان عملتا بغات وقدذ في السوده واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير قَلِسُ لِي مَا نَرِيعُ وَشَهْرٌ وَرَوَاحُ وَشَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَغُو عَيْنَ الْقِطْ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَأْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِق مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا عَرِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَةِ يَعْمَلُوا آل دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا ذَبْتُ الْأَرْضَ كُلُّ مِنْ سَأَتَهْ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتِ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَوَاءٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ دَنَتْ تَانِيَةٌ مِنْ يَمِينٍ وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب نافور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأث وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيد سيروا فيها ليالي وأياما آمني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 هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. أدعوا الذين دعمتم من دون الله، لا يملكون مثل.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 وَإِنَّمَا أَوْإِيَاكُمْ لَعَلَى غَدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرِمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا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 الْكُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ لَيْلًا وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ لَهُ أَندَادًا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 نذير إلا قال مترفواها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أثروا أموالا وأولادا وما نحن بمعلبين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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا ذِلَّةً فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ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 يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الوازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من هل كانوا يعبدون الجن؟ أثّوه بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي 119. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم صدقكم أما كَانَ يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفوا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبي وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مئشار ما آتيناهم فكذبوا فكيف كان نكِب؟ قل إنما أَعْرُكُمْ بِوَاعِدَةٍ أن تقوموا للدَّيْمَةِ نَاء وَفُرَادَةَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاعِبِكُم مِّن دِينَهَا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 وَإِنِّي تَدَايْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قريب